يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد جعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا بأيديها العذا أسرى وتأذى أن تقادى إني لأبصر روحها فأرى بها أما ما ان